وَمَا أُبَلِّ أُونَفْْسِ وَمَا أُبَلِّ أُونَفْهِ إِ نَّفْسَلَ أَم ملََةُم بِالسِّ مَا رَحمَ رَبّ بسم الله الرحيم ان ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به استخلصوا لنفسي فصالا الملك اتوني به استخلصوا لنفسي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 حفيظ عليم قال يا علي على خذائي الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكن ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء وكذلك أرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر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 ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون فإن لم تأتوني به فلا 119. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون 110. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها 111. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها 119. لعلهم يعرفونها إذا انطلبوا إلى أهلهم لعلهم يردون فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا ذل معنى اخواننك ذل معنى اخواننك تلو ان له لحافظون